بابك جايت بابك قوم افتح ليها افتح, افتح بابنا الله, الله الله المحب يلا ديرك ركوبنا ديرك <تصفيق> ركوبنا نزلنا ركلنا. نزلنا وبكت صارت زفه وفرحه وهلال هاي الليل ليله طويله وما بيها, بيها فاصل عاجات فرحه وتهدي اليوم صاير الليله غمها وحشيها انا حلب الولايه انا انا ايه غمها وحشيها قدك رادك يحكي لسانه المهدي الاحصائي اعيد اعيد سيدنا يا ارض هلنا عندك وصلنا يا ارض هلنا عندك وصلنا الشعن قلنا جيت بالوسط بشوق وجه وبكيت رحل ابنا صارت سفه وفرحه وهناي هاي الليله ليله طويله صارت سده وفرحه وهنا افرح هاي الليله الزهره الحلقه تقضي حوايشه ارفع هاي الليله جاء وموا حكيها دات يا شي الزلك يا عثمانه من معينا يا مهكين الحفله جينا اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع الفل كلور حجه ومدينه ها حجه ومدينه الله من النشدان الله اهلك اجت فج بعدك بطولك وعربا طولك وعربا نذكر ونينا وعلى الراشدينه نذكر ونينا وعلى الراشدينه اول بحجله الفرج ندعي على ارض اعيد ابحث حجه ومدينا من الشدانه حجه ومدينا من اهلك اجت فج بعد فج طولك وعرضه سيدانا الله, الله الفرج ندعي على ارض ليمين يتصفق زين بس قاعد تخرب علينا رحم الله والديك حبيبي خليك مع الزمن خالد الله يعطيك العافيه قال لي يسير مع الزمن يعني ليش لي خالصنا بعدين آه. آه. من كل بلده نحمل ورده لجلك هديه بحكي بقصه شاب خدها تغوي الباريه من كل بلده نحمل ورده لجلك هديه kina اسمك فوق الضماي فوق الضماي او مهدي الطهاره الله اسمك قرارا وحني لكل من فارق بدك وطيب لقاه طيب لقاه تبقى بقدره ارض الحماره تبقى بقدره ismtak fawq al-dama'ir fawq al-dama'ir bahj al-tahara مصدر غرامك من الطوف البصرة تشوفه صاير مرامك خلي نشوفك كانت طوفه مصدر غرامك من الطوف البصرة تشوفه صاير مرامك اجاك بغداد الحب صارت تطلب زايلي هوب ابو الله ايدك على ايدك الله وباذنك, وبإذنك الله خير رجعت ويرجع زماننا يرجع زماننا اه واللي اريدك الله والماير اريدك الله قالك انا وراك اه حب ابو الله ايدك على ايدك بدنا الله ترجع تنبني ويرجع زمانا ويرجع زمانا اه واللي يريدك الله يريدك الله جوه ويعتني شوفه بكا